لَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا لَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ قَالَ لِأَهْلِهِمْ قُتُ ان اسكن نارا لعل لي اتيكم منا بخبر او جذوة من النار لعلكم تسقنون ان لاهلهم كسو ان اسكن نارا لعل لي اتيكم منها بخبر او جذوة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 يا موسى يا موسى انني انا الله رب العالمين ان يا موسى انني انا الله رب وأن عصاك وَأَنْكاقات فَلَمَّ وَآهَا تَهَزُّكَ أَنَّه جَُّ وََّ مُذِبِرَ وَلَْ ي وَاقْتِبِ َلَ مَا وَآه تهَُّكَ أَنه يا موسى اقبل ولا تخف يا موسى اقبل ولا تخف انك من الامنين انك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم اليك جناحا من الرحمه اشلوه تينه كتي يديكتفرني بيض امن غير سوء ان رب اليك جراحك من الذهب فذانك برهانان من ربك الى فرعون وملئه فذانك برهانان من ربك الى انهم كانوا قوما فاسقين انهم كانوا قوما فاسقين وقال ربي اني قتلتم منهم نفسا فاخاف ان يقتلون وقال ربي اني قتلتم منهم نفسا وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي للأن يصدقني وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي للأن يصدقني إني أخاف أن يكذبون إني قافُأَكَذذِبُ قَا سَنَشُدُّ عابُودَكَ بأخكَ وَنَا يَعَُ لَكماسُ فَلَا قال سَنَشُد ابُكَ بأَخكَ وَن يعَ لَكماسُ القم فَلاَا يَصِلُونَ إلَكما بآياتتِنا انتما ومن اتبعكما الغالبون باياتنا انتما ومن اتبعكما الغالبون